ترك التداوي أفضل عند بعض أهل العلم ولا أراه فعله النبي وأمر به صلى الله عليه وسلم ليه عشان إيه يعني إنما السبعين ألفا قال ولا يكتوون ترك الاكتواء بس قال لا يتداون لا يكتوون ومش معنانا الاكتواء حرام برضو ده هم يعني من كمال توكلهم بيتركوا الاكتواء اللي هو مكروه ولا يكون إلا آخر الدواء يعني عجزة الأدوية قالوا آخر الايه؟ الدواء الكي الله يرحمه الشيخ عبدالغني رحمه رحمه وسعى ويغفر له ويجعل نسوه الجنة بما أنشأوا من نهضة لغوية في هذه المجموعة قلت له فلان وفلانة بيعملوا في بعض كذا متزوجين وكذا وكذا وكذا, وكذا واسمين طويلة وراح وجم والناس هي رأيك قال لآخر الدواء الكي كان أول مرة أسمع يعني الم... ال... وطبعا مفهوم الكي اللي هو إيه الطلاق يعني طلاق هو كان رأيه الطلاق فقال كده طبعا اتطلع الحمد لله كل سنه طيب يا سيدي بيقول خبر ال 70000 يدخلون الجنه وده والله اعلم انا مش مقتنع انه يدل على ترك التداول لانه اقرب الى التوكل وبرده اقرب الى التوكل انما الاخذ بالاسباب برده مطلوب وجاب لسيدنا سعد الطبيب والطبيب قال له خد حلبة وخد جزة ومش عارف ايه وسيدنا سعد ابن ابي وقص من عشر مبشرين وان كان محتاج لتوكل يبقى احنا احوج لا التداوي يعني اقرب لهدوء النفوس وإلى استقرارها وعدم ارتباكها جاء أبو بكر بماله كله فقبله صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابي الآخر بما عنده نحو البيضة من الذهب فلم يقبله صلى الله عليه وسلم فلما شدد عليه في طلب القبول قذفه بالإيه؟ أو حذفه حذفه كلمة عربية حذفه يعني حذفه بها فكادت تصيبه تجرحه ولا تعمل ما قبلهاش منه فإحنا هنا لو قلنا له متى تدواشه وجراله حاجة يقول له الله يخرب بيت المشايخ على شريطهم السوداء ولو هو لو هو الإنسان نفسه قلبه مطمئن بالإيمان ورضي بما بقضاء الله عز وجل فيصب بترك التداوي أهله يعملوا إيه ويقولوا إيه إن ما جوش سبولنا الدين هنا يبقى الناس عقلين شوية نص ونص لأن مش معهم ده طبعا يعني حد يمرج ونسيبه يتقلم لما يقطع له ايديه ولي قطع له رجله ولا يموت وبقى ند يشتغلوا ايه بقى بما ترك التداوي يروحوا بقى يفتحوا دكاكين ده... عطارة بقى ولا يعملوا اي دول ها اشتغلوا فكيك ما هو لا يكتبون برضه الحجامه تداوي والنبي احتجم صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بالفصد والحجامه وده تداوي وقال عليكم بالحبات السوداء وقال داوة يعني هو ما قال إن الله لم ينزل دا إلا أنزل له دواء إذا كده من علمه من علمه جاهله من جاهله طيب نشوف ولأنه أقرب إلى التوقل قلنا التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب زي يقول ابن القيم لأن حكمة الله اقتضت جعل هذه الأسباب لهذه المسببات فبناخد به ما لهش علاقة بالتوكل الاعتماد ما يكونش على الأسباب على الله إنما ربنا جعل الأسباب للمسببات بي فبناخد بيها موفقة لمقتضى الحكم ده كلام ابن القيل بيقول وجاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات وجاءت الأحاديث بإثباتها معناها عشان نعمل بيها فناخد بالأسباب الموصلة إلى المسببات والأمر بالتداوي يعني وجاءت بالأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل يبه هو بيقول هنا أن الأحديث جاءت بتلت حاجات أولا بإثبات الأسباب والمسببات وده معناها أن الأخذ بيها ما ينافيش التوكل الحاجة التانية جاءت بالأمر بالتداوي الحاجة الثالثة جاءت إن الأمر إن التداوي لا ينافي التوكل فهم ده من أي أحاديث ما قالش إنما قال إن الأحاديث جاءت بيحتلت حاجتها كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش قال الشيخ ينبغي أن يعلق الرجاء بالله لا بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله شرك وإن كان الله جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحول أسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل محول أسباب يعني نجعلها ما هيش أسباب ده إيه؟ نقص في العقل والقدح في الأسباب بالكلية قدح في الشرع القدح في الأسباب أنه هو طبعا مش واضح القدح في الأسباب هنا معناه إيه لانه هو قال قبل كده محول اسباب ان تكون اسبابه ده خبل في العقل انما ممكن القدحة في الاسباب يعني الاخذ بالاسباب مثلا هو او بيقولوا ايه الاشعرية بينفو اصلا الى بينفو الاسباب يعني الاشعرية بيقولوا في تعريف الماء بيقولوا جوهة مناطيف ان يحفر عنده بنابك او بيقولوا مجرد توافق يعني هالتوافق لب يعني ده ممكن يبقى اختلاف لفظي يعني لا بنفسه إنما بغتقدير الله لذلك وبيحكمه بذلك وجعل هذا حكمة آه يعني يحصل به وهو برضو بخلق الله ليس جبرا على الله إنما بأمر الله وقدره برضو لأن ممكن الأسباب ما توصلش ما تعملش يعني هو تبعا خلفه وأهل السنة في حاجات يعني ولكن الحاجة اللي ممكن يعني إنها نحملها احسن المحامل بنحمل هم اصلا بيتوسلوا بالبال بيقولوا بالجبر عندهم عندهم بعض شيء من الجبر يعني اه ربنا يهدي الناس اللي بتدعو للاشعريه طيب, طيب عد التوكل من الاسباب وقال بل هو بل, هو بل, هو بل ومرسل ومرسل ومرسل ومرسل ومرسل. ويحرم بمحرم ماكول وغيره وهو مذهب جمهور العلماء لمصحيح ابن مسعود رضي الله عنه انه قال إن الله لم يجعل شفاء امتي في محرم عليها رواه ابن حبان وغيره مرفوعا ولا ابي وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ان الله انزل الدواء وانزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا ولا تداوا بحرام طبعا هنا جت باثبات الايه وجعل لكل داء دواء ولأحمد والترمذي وغيره ما عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث وفي صيح مسلم غيره في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء فهي أم الخبائث وحسم الشارع عن قربانها حتى في تناولها على وجه التداوي ويحرم التداوي بصم لقوله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة ايه اللي هو يعني هيتداوى بيه يموت ده مش تداوي بقى لا يعني اسكان هياخد شويه صغيرين ويخف يبقى ده عادي ايه اللي اجرى يعني ها اه يعني بنقول التداوي بسم يحرم الانتحار وفي بعض الفاظ حديث النهي عن الدواء بالحديث يعني السم فإن كان الدواء مسموما وغلبت منه السلامة ورجع نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية وكذا نبات فيه ان انغلبت السلامة مع استعماله ويدخل فيما تقدم ترياق فيه لحوم حيات أو خمر أو ضفضع ترياق فيه لحوم حيات أو خمر أو ضفضع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع لذلك وكتب عمر إلى خالد بن الوليد وكان قد بلغاه أنه يتدلك بالخمر فقال ان الله قد حرم ظاهر الخمر وباطمها وقد حرم مست الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها ناجسة <تصفيق> تجريق في الرسواس خامره بيقول يدخل فيه يعني في تحريم والمنع التحريم ولا في الكميه القليله لا الظاهر في المنع يعني طبعا واضح وقال شيخ الإسلام في التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك الصحيح أنه يجوز للحاجة ممكن تلطخ بالخمر يعني تستعمله مثلا بعمل عملية وبعدين حاضر معانا من السنية فالأستاذ عمل العملية وبعدين طهر بالسبرتو طهر الجرح فإخواننا قالوا له لا ما تسيبش العملية كده هل هم عمل ايه يا جماعة فقعدوا يجيبوا مية معقمة اللي هي بتاع تلحقن دي ويصبوا على الايه على مكان الجرح هيغسلوا الكحول اللي هو طهر بيه اه يعني شيخ الاسلام قال يستعمل للحاجة وعن يغسل الناجس ده المحرم كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وكلبس الحرير للتداوي به لا ماء بيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها هنا علشان ما يموتش يعني نعم أن يعتبر باطن الفم مدمضة أو شيء زي ظاهر الجسم مضمضه في الفم اخطر طبعا انها تؤدي الى الجوف بصوا شو فيه غرغره وحاجات كده بيبقى فيها خد لا غرغره ما هتنزل للجوف مش بس اه لا يعني الكحول لا ممكن ينزل منه حاجه حتى يعني انا اقرب الخمر الحاد ما احطها جوه بق الراجل لا يعني لو من برة يمكن إنما جوا بقوا دي بقى اه يا حبيب مين على أساس ايه ما هو قال قال للحاجة نمرة واحد نمرة اثنين بالقياس على استنجاء الرجل بيده ويمس النجاسة وهنا هي مست النجاسة وكلبس الحرير للتداوي به القياس على لبس الحرير وعلى استعمال الذهب والفضه في السن والمرو ود هذا في <تصفيق> نهي خصوصا عن التداوي يعني ابتداء اللي يعني اذا كان في غيره وبتاع يعني ابعد عنه انما يجوز للحاجه يعني نظر الطبيب إلى عورة المرأة مش حرام وإنما للحاجة أبيح يعني دي حاجة تنزل منزلة الضرورة في باعة المحظوظ فإذا كان يعني هم الفقهاء صاروا إلى مذهبين مذهب أنه يحرم التدوبي مطلقا زي ما هو يعني شكله كده هنا المذهب الثاني أنه يجوز إن لم يوجد غيره يبقى الناهي عنه ان انت تستعمله ابتداء كده انما يفرض مفيش غيره يبقى يجوز بقى حين ايزا حتى مش مجرد مس الجسم بيه تداوي بيه ان لم يوجد غير جز التداوي بيه مش مجرد مس الجسم بيه ولكن طبعا الحكاية دي يعني فيها نظر شوي إنما محتملة يعني عايزة تبحث نعم في الخمر في قول إن لا يجوز التدوي بها مطلقة القول الثاني أنه يجوز التدوي بها إن لم يوجد غيرها يعني إن لم يوجد دواء غيرها زيتم بداوية ما هنا يشكل مع قوله بقى ليس بدواء ليس باي جنس للتداوي هنا قالوا لا تداوا بحرام يعني قالوا بقى في الاحوال العاديه انما إنه ليس بدواء ولكنه داء ده حديث في الخمر وفي صيح مسلم وغيريه في الخمر بسه وجده أعمشت نعم شغالي بعد ما مستخدمش الحمر كدواء استخدم بحمل سلد مزيد يعني اه مش, صح مش صح مستخدم, مستخدم, مستخدم كدواء طيب على الحديث حد... همشي أقل إنه هو على وجه التناول يعني لو أعز التداوي بيتناولها على وجه التداوي يعني لو أحد اه على وجه التداوي مش إنه هو مثلا بيحطها على جسم يعني بيشرب الحط على الجسم دي يعني وبعد كده يطهرها يعني ماشي الحقل وإن كان سيدنا عمر زعلان من الحكاية دي فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجسة إنما يعني استعمال النجس وبعدين يغسله شيخ الإسلام رأى إيه جوازه أما الشرب ده اللي فيه المشكلة بقى هو ده تداوي ولا حاجة؟, حاجة. ممكن, ممكن تبقى حاجه في بعض الاحيان لا يعني مش الحاجه اللي تنزل منزله الضروره ايوه مش ضروره بس حاجه بس اقلناش ضروره بس حاجة. حاجة, حاجة, حاجه حاجه اقل اقل الحاجات اقل ضروري والله يعني ما عنديش بحث مطول في مساله استعمالها بدون حاجة ولكن يعني اذا كان المجموع إذا كان الخليط يسكر منه شاربه لو شرب منه فهنا المنع بقى لغرض الايه سد الذريعه لا يجتمع مسلم وخمر وده افتا به من قال بطهاره الخمر الشيخ الالباني والشيخ العثيمين مشافهة سمعت منهم مشافهة قالوا المنع هنا لأن الموجود ده مسكر خمر صفية أو خمر مختلطة لو شرب منه يسكر أو لمسكرش يسكر يبقى هنا ايه لا توجد في البيت سدا للذريعة ويحرم اجتماعها مع المسلم إنما لو فرضنا بقى أنه ما يسكرشي إذا كان بقى مش هيذكر وهو عارف إنه مش هيذكر ويبقى هنا بقى الأمور مو... ندخل بقى في الخلاف هل يجوز التلطخ بالنجاسة ثم غسلها قبل الصلاة الشيخ أسامة كحيل وكأنه أجازة هذا ولكن مثال عايزة بحث قلت له تقال يعني أنت مسميها تلطخ قلت له لأجو سميها مكتوبة كده يعني في المغني مكتوب كده ودي هنا مكتوب كده هو تلطق معناه انه يعمل على جسمه يعني مبارف نعم لو يشوفوا دلوقتي يعني الاول الذي يستنجي بيده وكانت داخل اضطر الى هذا لكي ايه ضرورة في مسألة مسألة التعطب اهية حال ما حاجة حاجة لا مش ضرورة مش ضرورة هي حاجة برضو الاستنجاء باليد في العطور اللي هي الطبيعية او دو المسكو في حتى العطور اللي هي المسرنجية دي لا يعني أنا أقول لك هو مسألة الاحتياج إليها يعني حاجة معتبرة نادر الوقوع بيبقى إزاي بيبقى مثلا في راجل ومرأة يعني لا يستثار الرجل أو المرأة بسهولة فبيبقى مع يعني عايز محفزات ففي حاجات معينة بتبقى مثلا بيحب هو الريحة دي قوي او بتاعه ما عندوش غيرها او التانية بتبقى شديدة قوي يعني حالات تبقى نادرة يعني نادرة قوي يعني فدي يعني برضو من اجل النادر ده بنبحث له برضو عن, عن الحكم العام يعني افرض عندهم ري عنده فقرة وعندهم مش غير كده وفيه المشكلة اللي انا بقول عليها ولكن طبعا عشان تجتمع الظروف دي كلها يعني ممكن ما تلاقيش الظروف دي موجودة اصلا انما يمكن توجد في حالة من الحالات انما طبعا الغالب ان بيبقى بيجي العاتف الازازة بالتلتمية جنيه ومتين جنيه وبيبقوا مستخصرينها ورحتها حلوة وهناع فيستعملوها مثلا في مثل هذا واللي هو قبل الغسل ولا حاجه بقى ينفع بتبقى الامور يعني ها جماعه الا عزيز العطور الثمن دي بتبقى فيها خلط جنا وده ملوش دعوه بالـ بالـ بالـ بالـ بالايثانول لا ليه دعوه لا. لا. هو ايثانول مخلوط بيه ماده سامه لا شكله خالص في, في المعمل لا يا اخي هو مخلوط والتركيبه الفيزيائيه بتاعته بتتغير التركيبه الكيميائيه بتاعته بتتغير ممكن يستعملوه كده ممكن كده انما بيعملوه برده بالايه المهم قبل الحلويات ولا باس بالحميه هنا في غلطة بدل لا بأس اكتب وتاجب الحمية <سؤال> ايه بتعمله ايه الحمية للرجيم انزاد وسطه عن ايه يا رادي يا محمد انت بالذات وهي منع المريض من تناول ما يضره لا لا بأس دي كلمة يعني بايخ جدا لا بأس ايه ده ضرورة ومهمة وحاجة في ممتهى الأهمية والحمد لله رب العالمين جبت يا حسن؟ صلى الله عليه وسلم يا محمد وسلم نلعب بقى معاكو شوية ونفرفشكو كده بقى يعني قولنا توكل وقولنا حاجات اهو بقى للأخلاق المرة الجاية عشان نحتفل بالايه؟ اه عن الزهد والحميه والحاجات الحلوه ها خمره مع سائل ثاني الخليط يسكر ولا ما يسكرش النجاسه الجمهور على القول بنجاستها مخلوطه ولا غير مخلوطه هتفرق ايه نجس. ماجي سوا خلطتها بحاجه هتفرق حاجه؟ لا لو تفاعلت كيميائيا وتحولت لمساله اخرى الحمد لله والصلاه والسلام على الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اقسم من خشيتك كما يحول بيننا وبين معاصينا واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ علمنا اللهم أتم علينا نعمة الأخوة والحب فيك اللهم ارزقنا الشكر على هذه النعمة وارزقنا تمامها والإحسان فيها برحمتك وقوتك يا أرحم الراحمين وأدمها علينا إلى أن نلقاك بها مخلصين واجعلها سببا لدخول الجنة وصلى الله النبي وآله وصحبه سبحانه كله وبركاته